الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ومن يتسلم على سبيدي ومحمد على آله وزحبه يا بعد قرنا له رحمه الله وفي عدده المؤمن الوزيره يرقى عنها قال سنة رسول الله وصلى الله عليه وسلم ورسول إن الحلال بيني وإن الحرامة بينهما أمور المشتبهات لا يعلم هن كبير من الناس أما مستفى الشبوات بسبب <بفتبتش> السبران الدين المعجزة ومن <أما> وقعت الشبوات وقعت الحرام فالراع يرعى الحياة الحنى يشكى <مشي> يكع فيه ألا وإن لكل نبس الحنى ألا وإن حنى <لكل> الله محارب ألا وإن في الجسدين الغتم إذا تلحى الثالح الجرح <الدخل> بكله وَإِلَاهَ فَتَّبَتْهِ سَجَيَدُّ بُكْرُّ لَكْرُّ وَلَا وَأَيَّ الْقَلْفِ مُتَّبَطُمْ عَلَيْسُ فَلَا يُؤَلِّبُوا فِي شَرْحِ هَذِ الْحَدِيثِ قَوْلُهُ إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنُونِي فَأَنَا بَيِّنُّ هذا تكسير للأحكام إذا فلقت أكثر حلال بيّن كل من عرفه الامري او ديني والذي يريد الحكم خاصه ليس لها حصر يعني حرام مبين كل يعرفه قلينه والشاهد هو شرب القمر مع اشياء هذه ولذا مشتبه لا يعرفوها لا حلال ولا حرام السبب الاشتباه فيه ان الاشتباه بالدليل ان الاشتباه بالدليل دليل على المساله فتعارض يقول الاشتباه بالحكم فارا يكون المحلل فقه اما بالنسبه الى الحديث يا اخوان الحديث اولا عن نصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من النباح هل يدل على هذا الحكم او لا يدل وهذا ان حكم كبيرا كما اكثر ما يشير الحديث قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يدل على هذا او لا يدل عليه وما الاشتباه في محل الحكم فهل ينطبق هذا الحديث على هذه المساله بعينها او لا ينطبق فالاول عند الاصوليين يسمى تخريج المناط والثاني يسمى تحقيق المناط يعني انتباد او غير انتباد هل ينطبط الحديث على هذه المسألة هذا يسمى تخريج المناطب او لا ينطبط هذا تحقيق المناطب والفرض بين المسألتين ان المسألة الأولى والحفظيات السابقة والمثل والثانية المقارنة بين الدليل والشكر هل يكون الدليل مشتملا على هذا الشكر نعصر عليه بعيني أو لا يشتمل قال لا أعلمهن كثير من الناس يعني هذه المشتبهات لا أعلمهن كثير من الناس ويعلمهن كثير كذيرهم لا يعلم وكذيرهم يعلم وان يقول صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن أكثر الناس اذا فتأوذوا لا يعلمهن كذيرهم من الناس إما لك إلس علمهن وإما لك إلس علمهن وإما لك تبصيرهن كذير معاكتفهن يعني ما طلبوا الهلم أو طلبوا الهلم وما فهم مع طلب العلم ومع طلب الدرجة التي يفهم بيان خصوص فالصوله فما نستقر في براءة أي تجنبها فقد استقرأ أي أخذ البراء إذن يجي ما بينه وبين الله فقد يجي ما بينه وبين الناس لأن الأمور المشتبهة إذا تكرر الإنسان صار حظة للناس يتكلمون في حظيه يقولين هذا رجل يفعل كذا يفعل كذا وكذلك جين بينه وبين الضريق تعالى فما وقع في الشبورات وقع في الحرام هذه الجلة شرفية وما وقع في الشبورات أي فعلها وقع في الحرام هذين قولا فكري المحاميين يدعي ان ممارسه الشباب حرام الثاني انه جريعه الى الوقوع في الحرام قبل النظر الى المثال الذي ضربه صلى الله عليه وسلم فقد وضح لنا ان المعنيين اصح اي المعنيين اصح وقال المضروب كالراعي راعي العبد او البقر او الغنم يرعى حول الاحتمال حول المكان المحمي لأنه قد اتخذ مكان يحماً فلا يرعى فيه إلا بحق أو بغير حق والراعي حول هذه الشفعة ينشف أيها عدية أن يقرب أيها عدية لأن البعائمة إذا رأتها من الأرض المحمية مخضرة أملوها من الحشب فسوف تدخل هذه الشفعة المحمية فأسعب منعها لذلك المشتبهات إذا حام حولها الهد فإنه يصعب عليها لينع نفسه عنها وبهذا المثال يكره أن معنى قولي من وقع في الشبهات ووقع في الحرام أي أوشك أن يقع في المحرم لأن المثال هو المعنى. في المعنى ثم كان صلى الله عليه وسلم على حيثة السفكاح حيثة الكنبيع على مساكل وَإِنَّ بِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أي بِكُلِّ مَلِكٍ مُسْتِيْسٍ لَوَ حِمَى فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يضينا فكم حِمَى الملك أنه حلالاً أو حرام لأنه من الحمي ما يكون من الحِمَى ما يكون حلالاً وما يكون حراماً المرابب الحِمَى في الحديث الواقع في هذه المسألة مسألة الحِمَى على نوعين إذا حماره دي نفسه بهائمي فهو حرام يعني يحديد مكانه من الأفضل وأنه الرأي فيها فهذا التصدق حرام فإما أن يكون لدوات المسلمين كإبلس لكاره إبل الجهاد فهو حلال لأنه لن يتفسر لنفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال المسلمون شركاء في ثلاث تلك العيون من والنعرف قالا وإن, وإن حما الله محارما إلا مؤكدة مؤكدة بإن وعبات المسيشتاح ويألا المعنى قالا وإن حما الله محارما الله وياك أن تكربها لان محارم الله قد ارض المحنيه للملك كالو احد على انه يجد المضغى هذه ايضا بألا من المعطفه في الاوي المعنى الا ان يجد الانسان مضغى الجوع الى ان يكرم منبه الانسان عند الاكل ويرى المقدار الشيء صغير يقول عبد الله يجد كله يرى جاهل نفسه قادر على ان يقتل لقد النبي صلى الله عليه وسلم الجذاء على شان كما قال صالح القلب صالح جسد يرى قتل القلب في هذا كله وتجمدت لدى العلماء هذا الملك اذا اعطاني حق فلن اترك وإذا فشد فشدك رأيته لا يتم نضع في العلماء المحققون وقالوا هذا المثال لا يستفيد لأن الملك ربما يأمو ولا يضع والكلب إذا أمر الجوارح أصع حدثه لا بس وهو أبلغ من عياله كالملك لا أمره رأيه إذا أتبه الكلب فلا بدأ يسلح الجساف يا رسول الله ترى بي ضروره لذلك هذا الحديث الحديث حديث قديم سيتكلم الانسان عنه وذكره في حال لكن يقول ان شاء الله انه اذا جارنا هذا هذا الحديث وعلنا النصه وانها تحد تصبح تكون الاحكام ان شاء الله بالدجل القادم صلى الله وسلم على سيدنا محمد على الوفاء